بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إذا أراد الله إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا واذا اراد الله عز وجل بعبده شرا امسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه كانه عير والعير هو الحمار او العير هو الجبل الموجود في المدينه اذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له العقوبه في الدنيا بذنبه واذا اراد الله عز وجل بعبد شرا امسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه كانه عير كانه جبل مثقل بالذنوب كانه جبل مثقل بالذنوب او كانه حمار والعرب حين تستبهم شيئا غايه البهيميه او تذمه أو تستجهله او تقبحه تضرب له مثلا بالحمار والله عز وجل قد ذم قوما لأنهم لم يعملوا بما في الكتاب الذي انزل عليهم فقال مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا والنبي صلى الله عليه وسلم ذم قوما يسبقون الائمه في الصلاه يسبقون الأئمة بالركوع أو بالسجود في الصلاة فقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل وجه, وجه حمار فالنبي عليه الصلاة والسلام يقبح ويشنع على ذلك الذي يؤخذ بذنوبه يوم القيامة ولا تكفر عنه الذنوب في الدنيا لهذا الحديث قصة يقول عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل لقي رجل امرأة كانت بغيا في الجاهلية رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لقي امرأة وكانت قد أسلمت وهذه المرأة كانت قد اشتهرت قبل الإسلام بالبغي وبالرذيلة فجعل الرجل يلاعبها حتى بسط يده إليها يعني امتدت يده إليها في الحرام فقالت المرأة ما عندك لم إيدك ما فإن الله عز وجل قد ذهب بالشرك وبالجاهلية دنا أسلمت أصبحت امرأة طاهرة والإسلام يهدم ما قبله والتوبة تهدم ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فقالت المرأة للرجل حين لعبها وبسط يده إليها على أنها ما زالت تمارس الرذيلة مذ كانت في الجاهلية قالت م فان الله عز وجل قد ذهب بالشرك وبالجاهليه أي وأنا امراه اسلمت وجاءني الله بالاسلام فولى الرجل احس الرجل بخطئه ادرك الرجل الذنب الذي وقع فيه فكيف تمتد يده وتبسط الى امراه لا تحل له لان توضع هذه اليد في النار حتى تيبس خير لصاحبها من ان يلقى الله عز وجل بيده وقد تنجست بان وضعت على امراه لا تحل له فولى الرجل وهو يجري خوفا من الذنب لا يدري كيف يكفره فاصاب وجهه الحائط هو بيجري دخل في حيطه فسال انفه وشج راسه الدم سال فاتى النبي عليه الصلاه والسلام على هذه الحال وراسه قد شجت وأنفه قد سال منها الدم فقال يا رسول الله لقد رايت امراه كان من صفتها كذا فذكرتني أن الله ذهب بالشرك والجاهلية وجاء بالإسلام وأن المسلم طاهر لا تبسط يده إلا إلى المرأة التي تحل له فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت عبد أراد الله بك خيرا أراد به خيرا بسبب الشقة اللي خطف راسه لأن إنما صام قال الحديث اللي احنا بدأنا به بقى أنت عبد أراد الله بك خيرا إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا بذنبه وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة كأنه عيب أي كأنه جبل مثقل من الذنوب كان الصالحون إذا اذنب الواحد منهم ذنبا يتوقع العقوبة إما عاجله وإما اجله فكان بعضهم يقول لقد عصيت الله عز وجل منذ عشرين سنة وأنا أنتظر العقوبة، فالتلامذة بيتعجبهم عشرين سنة وأنت بتنتظر عقوبة ذنب، فقال وما هو هذا الذنب؟ قال أتاني صاحب لي فغديته سمكا، فاحتاج إلى أن يغسل يديه فأخذت بعض الطين من حائط جاري. زمان كانوا بيغسلوا بحاجة اسمها الأشنان ده نبات بيعمل رغاوة ويطهر الايد وكان ممكن ياخدوا شوية طين كده ويدعكوا يديهم ويصبوا شوية مية اهي بتضيع الزهوم والزفارة وكده فأخذت شيئا من الطين من حائط جاري دون أن أستأذنه فأنا أخاف أن يعاقبني الله عز وجل على هذا القدر من الطين شوف يعني كانوا يخافون الذنب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير عندنا أحاديث في هذا المعنى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب أو مشقة ولا وصب يعني مرض ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وجسده وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة وحصل في منن أن رجلا كان يمشي فعثرت قدمه في الحبل الذي يشد الخيمه فذهب القوم يضحكون لانه وقع على انفه او رقابته فكاد عنقه ان يدق وكاد وكادت عينه ان تضيع فجعلوا يضحكون واحد اتقلب لما تكعبل في الحبل فدخلوا على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وهم يضحكون قالت لهم ما لكم تضحكون قالوا يا ام المؤمنين لقد حصل كذا وكذا رجل يمشي فعثرت قدمه في قنب الفسطاط يعني الحبل اللي بيشد الخيمه فكادت عنقه أن تدق أو عينه أن تضيع فضحكنا قالت لهم فلا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة يعني الدبوس لما تيجي الدبس بكده سواء دبوس إبرة أو دبوس دباس عادية بتتشك ده عمل إيه؟ كفر ذنبا يعني لو انت مثلا جيت تركن في حته وفي حجره حكت في السياره ونزلت لقيت خدشه دي كفرت ذنب يعني لو انت مثلا بتعمل حاجه ايدك اتجزعت دي كفرت ذنب والمصائب لها فائدتان التي يبتلى بها العبد الفائده الاولى رفع الدرجات والفائده الثانيه تكفير السيئات لكن ليس ذلك لكل الناس فبعض الناس اذا اصيب بمصيبه ولو كانت شك الدبوس ولو كان مجرد تعب التعب يعني النصب يعني ممكن راح أخلص طلب المفترض يخلص في عشر دقايق قعدت ساعه الخمسين دقيقه تكفير لسيئات او رفع الدرجات ادي النصب التعب مثلا انا رايح مشوار بياخد ربع ساعه والمرور وقف وقفت ساعتين اهو العشر دقايق اخصم منهم الباقي ده تكفير للسيئات او رفع للدرجات فده بيعود المسلم انه يستقبل الاحداث المره بايجابيه يشوف النص الثاني من الكوب فلما هو متعطل متعطل يفضل يلوم في نفسه السكة الإشارة الناس ويلعن ويسب ولا يقول أهو كله تكفير للسيئات ورفع للدرجات هتبقى حالته النفسية هادية لما لما يتفاعل مع الحدث السلبي سواء كان تعب أو مرض أو هم أو حزن أو, أو إلى آخره نفسيته هتستاء فبيقول له علم نفسك تشوف النص الثاني من الأحداث فالمهم إن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها علمتهم وقالت لهم ان الشوكه ممكن تكفر ذنب الانسان حين يصاب بها تعالوا لننظر في شيء اخر ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه دخل حزينا على النبي عليه الصلاه والسلام دخل حزينا عليه فالمهم ملك ابا بكر قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد نزول هذه الايه ده احنا ما فيش فينا رجا بقى لما الايه دي نزلت يعني لن ننجو دنيا ولن ننجو اخره لن نصلح دنيا ولن نصلح اخره بعد الايه اللي نزلت الدين ايه الايه من يعمل سوء يجزى به اللي يعمل سيئه يتعاقب عليها طيب وهل فينا احد لا يعمل سوء المعصوم هو النبي عليه الصلاه والسلام وكل بني ادم خطاء لا يسلم الانسان من خطا فابو بكر بيقول يعني كل خطا هعمله هتعاقب عليه في الحال يبقى اذا سنعاقب عقوبات كثيره فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا ابا بكر غفر الله لك الست تمرض الست تحزن الست تنصب وتتعب الست تصيبك اللاواء يعني الشده والضيق في المعيشه قال بلى يا رسول الله بنمرض ونتعب ونحزن ويصيبنا بعض الشدائد في تخليص مصالحنا قال فهو ما تجزون به هو ده اللي بيقابل السيئه فرحمه ربنا واسعه يبقى الواحد فينا اي شيء يجيله يتذكر فيه أنه إما بيرفع درجة إما بيكفر سيئة في بعض الناس المصيبة أو الألم أو التعب أو النصب أو المرض بيكفر السيئة بس لأنه لم يحتسب على الله الذي يحتسب على الله المصيبة يقول إنا لله وانا وَإِنَّا راجعون. الحمد لله أضر ولطف ربنا ستر عامل زي واحد من الصالحين بيقول إني لأصابوا بالمصيبة فأحمدوا الله عليها أربع مرات الله ده بيحمد ربنا على المصيبه كم مره اربعه فبيقول احمد الله عليها انه وفقني للاسترجاع ان انا قلت ايه ان لله وان لله راجعون لما فيه من الثواب وانه وفقني للحمد ان انا اقول الحمد لله على كل حال وانها لم تكن اعظم مما كانت علي اللي هي اقدر ولطف اضى اخف من اضى الحمد لله لحد كده كويسه الرابعه اهم بقى وان المصيبه لم تكن في ديني طالما بعيد عن الدين تبقى المصيبه تحت الرجلين هينه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يبقى اللي بيشوف المصيبه ويحتسب على الله اجرها ويرضى ويحمد وي... واللي احنا قلناه ده ياخد رفعه الدرجات وتكفير السيئات اما اللي المصيبه تجيله او ال... ال... الألم او المرض او التعب يومي يقول... يقول... يقول ليه كده انا عملت ايه مش عارف ايه رغم أنه قال الكلام ده أو الدايق أو اتأثر رحمة ربنا واسعة بيتكفر سيئاته بس بيتحرم من إيه؟ من رفع الدرجات لأنه ما احتسبش على الله عز وجل انظروا أيضا إلى عمران بن حسين صاحب النبي عليه الصلاة والسلام عارفين عمران بن حسين هذا من؟ كانت الملائكة بتسلم عليه وهو ماشي في الطريق كان يسمع تسليم الملائكة ابتلي في جسده اصابه مرض فقال ما اراه الا بذنب اكيد انا عملت حاجه ربنا بيخلص مني وما يعفو الله اكثر يعني ربنا بيخلص مني بالعقوبه اللي جت في بدني انا اكيد عملت ذنب ومش واخد بالي لكن عفو ربنا اعظم وكرمه ابلغ يعني ما بيياسش ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم حصلت قصة ودي موجودة في البخاري ابن عباس بيحكيها يقول مرض أعرابي وكان شيخا كبيرا طعن في السن فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يعوده كما كان يفعل يسمع بأي مريض يروح يزوره وكانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضا يدعو له بهذا الدعاء لا بأس طهور إن شاء الله طهور من إيه؟ من الذنوب بتاخد زي ما يكبات تكسر بيوم خدت الشر وراحت الشر اللي هو إيه؟ الذنوب يعني دي الكلمة بتتقال ما تتكسر حاجة يقول لك خدت الشر وراحت يعني خدت الذنوب ما هي مصيبة ما الكباية بخمسة جنيه بعشرة جنيه أو خسارة مالية ربنا بيكفر عنك من السيئات فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الاعرابي الطعم في السن لما دخل عليه وكان عنده حمى شديدة قال له لا بأس طهور إن شاء الله دعوه النبي عليه الصلاة والسلام فقال الرجل الأعرابي قلت طهور أنت بتقول لي طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور ده المرض اللي حموت فيه طب يا عم مقبل دعوة النبي قول يسمع منك من بؤك لباب السماء مش بنقول كده لا قال له انت بتقول ايه طهور انت اللي الليبية ده انا لو اتحط المرض اللي الليبية على جبال كان دجدكها ده لو راح تلق بيبي طيارها من على الارض دا. طب يقبل الدعوة قل من بؤك لباب السماء قال له تقولت طهور بل هي حمه تفور ده النبي بيقول حمه تهدى وازمه وتعدي قال له لا تفور يعني ايه تزداد زي البركان يعني فوران البركان وثورانه بل هي حمه تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فنعم اذا انت عايز كده فنعم اذا فمات الرجل فيه لانه هو اللي اختار لم يرضى ولم يقبل الدعوة ثم ننظر إلى رجل راىه النبي طب معنى كده ان لما واحد يسمع ان المصايب بتكفر سيئات يقول يا رب ابتليني بمصيبه تاخدني وراي وكده لا او يقول يا رب كل خطوه اجعل لي فيها طوبه تكسر صوبه عشان تكفر سيئاتي وترفع درجات برضو لا او يقول يا رب طالما ان الواحد اذا اردت به خير بتعجل العقوبه في الدنيا عشان يجي القيامه طاهر واللي بتريد به شر ما بتعجللوش العقوبة في الدنيا فيا رب عجل عقوبتي في الدنيا عشان يجي القيامة والله يبقى لما تسمع الكلام ده ما تقولش إذا كان الله يريد بعبد خيرا حين حينئذ يعجل له العقوبة في الدنيا فيا رب عجل العقوبة في الدنيا ما تقولش كده لأنك ما انتش عارف طب ما تقول يا رب عافيم ليه تاخد يجانب ما تقول يا رب رحمي ما تقول يا رب تب عليا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قد صار مثل الفرخ الفرخ يعني ايه الكاتكوتي اللي لسه طلع من البيضة لحمة كده وما فيش جلد على عضل ايه ده الراجل ده بيدوب يعني كل يوم بيدوب خالص فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو الله بشيء او تسأله اياه قال له الحالة اللي انت فيها دي وكل يوم في النازل لحد ما بقيت زي الكتكوت اللي لسه طالع من البيضة جلد على عضل ده مش مرض ده ده اكيد انت دعيت على نفسك دعوه سوء هي اللي عملت فيك كده فقال نعم يا رسول الله الله كنت بتقول ايه قال كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الدنيا في الاخره فعجله لي في الدنيا علشان يوم الاخره ما يبقاش عليه عذاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تستطيعه ولا تطيقه ما تقدرش انك تكتبه كل حياتك عقوبات ده ابو بكر خاف منها من شويه فهل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الرجل فدع الله له فشفاه الله عز وجل من هذا المرض وفي الآخر خذ لك هدية من سيد العباد والزهاد في زمانه أبو القاسم النهاويندي الجنيد بن محمد الجنيد بن محمد سيد العباد والزهاد في زمانه بيقول في الأمراض والأوجاع خصال أربعة شوف بيقول لك بص للجانب المضيء بقى من المسألة في الأمراض والأوجاع خصال أربعة أربعة فوائد إيه هم تطهير وتكفير وتذكير وتقييد في الأمراض والأوجاع والبلايا بقى والمصائب خصال أربعة فوائد أربعة تطهير وتكفير وتذكير وتقييد تطهير عن الكبائر وتكفير للصغائر وتذكير للرب سبحانه وتعالى وتقييد عن المعاصي يبقى المصايب والأوجع والبلاية بتاخد الكبائر طيب وبتكفر السيئات طيب والواحد اللي ممكن ما يكونش بيصلي وما يكونش بيذكر الله أول ما يقع ويقوله شوية مرض بيقولي يا رب انت كريم يا رب رحمتك ويقول السجاده يا جماعه صل ويسمع الاذان ده هو اللي ممكن ياذن على الفرشه بتاعته قبل كده ما كانش بيروح الجامع المصايب هي اللي فكرته تبقى ليها فايده ايه ويقول لك بعد كده ايه وتقييد عن المعاصي ممكن وهو عنده صحه وعافيه يعربد ويجرش شمال ويمين والقيل والقال لما لو جات له قرحه في لسانه بعد ما كان بيمسك التليفون ولا يقعد في اي مجلس يجيب سيره فلان وفلان يقول له, له مالك النهارده كده ما انهم عشان عندك قرحه في شاني احمد ربنا ان عندك قرحة في لسانك ما هو لو كانت القرحة موجوده كان المجلس ده اتحسب عليك طبعا فيش واحد يقول يا رب بتاليني بقرحة في لساني عشان اسكت لا يقول يا رب طهر لساني حتى يكون عاملا للخير في النهاية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا بذنبه وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة كأنه عير يعني كأن جبل من الجبال في المدينة فيأخذه أخذ عزيز مقتدر سأل الله أن يطهرنا وإياكم من الذنوب والمعاصي سأل الله أن يطهر أبداننا وإياكم بالعافية والصحة أسأل الله عز وجل أن يطهر بيوتنا بالقرآن ونور القرآن والإيمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصل اللهم على نبينا محمد ولي وصحبه وسلم